يتيم يتيم فاقد شوفه امه من السنين وبوه مات من القهر والتجني ما شاف واحد منهم بنظره العين والحزن يهدم في الضلوع ويبني يتيم يتيم فاقد شوفه امه من السنين وبوه مات من القهر والتجني ما شاف واحد منهم بنظره العين والحزن يهدم في الظلوع ويبني تنزل دموعه من لحون المغنين وهل اللحون من السعادة تغني قالوا تمنى قال باشوف الاثنين كانه يفيد الميتين التمني يا كامل الأوصاف يا نادر الزين هذا شعوري كل ما غبت عني كيف اتقبل تعزيه بعدك الشين واشوف عذالي تجيك وتهني دام الهجر والشوق والحزن قاسين ليتك علينا يا حبيبي تحني يكفيك فني عن فنون المحبين كم مرة هستطربت والفن فني كنت اتأنى من فراقك معيلين طولت بفراقك ومات التأني وكان الخطأ منك مسامح هالحين وكان الخطأ مني وش تريد مني